114. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يحرج فيها وهو الرحيم الغفور 115. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم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 وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَذُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ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 يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات احملوا آل جاود شكرا وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآكِهَةٍ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِينًا لقد كان لسبئ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من الرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرِم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأفل وشيء من سدر قليد ذلك جفيناهم دم كفروا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 فَقَالُوا رَبَّنَ بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَاغْلُقْ أَمْوَالَنَا آمِنْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلُوهُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ نَصِيرٍ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 119. وهو العلي الكبير 110. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تُسْأَلُونَ عَنْ مَا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَنْ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَ مَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتْحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقُتُمْ به شركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافّة للناس بشرا ونفيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صابتين قل لكم عاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأه العذاب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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضحف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ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 وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَلْجِنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا وَدُلٌ يُريدُ أَن يُصَدَّقَ عَنْمَا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ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 وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونا وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير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 أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكوا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد كُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ كُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الغُنُوبِ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 ويقذفون بالغلب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريض